خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزون فاستعذ بالله إنه سبيع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبطرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ما لا يقطرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولدت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا ضلال صائر من ربكم وهدى ورحمة لقومي